بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذَا انْتُ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 وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْأَحْزَابَ إِذْ تَلْقَؤُونَ فِيهِ أَعْيُنُكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِى أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إذا لقيتم في أثا فثبتوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون.